ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن احبدوا الله فإذا هم فريقان يختطمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا فَأَنظِرُوا اللَّهَ عَلَّنَكُم تُرْحَمُونَ قَالُوا طَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتِنُونَ وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ما لنا قولا لوليه ما شهدنا مهلك اهله ثم ما لنا قولا لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكن مكرا وَمَنْ كَغْنَا مَكْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تَرَى كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّ دَنَّاهم وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا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 فإنكم لتأسون الرجال شهوة من دون النفاء بل أنتم قوم تجهلون